بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غنبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غنبهم سيغنبون في برعي سنين الله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذن يفرح المؤمنون ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما من هم المرافلون اولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل المسمى وإن كثيرا من الناس لنقاء ربهم لكافرون اولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم همتا واتاههم ربهم عمرها ان شر مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله ان ويكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم ساعة يبنز المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ويوم تقوم السَّاعَةُ يوم يَتَفَرَّقُونَ يتفرقون الَّذِينَ الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء في العذاب فأولئك في العذاب محمرون فسلحان الله حين ترسون وحين تصبحون وله الحم في السماوات وَالْأَرْضِ وعشياهم وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخين الْأَرْضَ بعد موتها وكذلك تخجون ومن آياته أن خلطكم من تراب ثم إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتبكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته بنامكم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 هل يكون مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل سبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقل وجهك للدين حنيفا فدرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لقلق الله ذلك الدين القيم ولكن الناس رناخ لا يعلمون منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مثل الناس ضمن دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة لذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا تمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصدهم سيئة بما قدمت أيديهم إلى هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا قدر إما في ذلك الآيات لحومين مخلوق فأنزل الخربة ذلك خيول للذين يريدون وجه الله ذلك خيول للذين يريدون وجه الله وهم هؤلاء كم وما من لبا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هؤلاء الممعفون الله الذي خلقتهم ثم رزقتهم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من, يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البن والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانبغوا فكان عافلة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجاك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله فأقم وجاك للدين القيم قبل يأتي يوم لا له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن ولتجري الفلق بأمره ولتمتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قولهم فجاءوا بالبينات فانتقلنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يوصل الرياح فتفير سحابا فيرسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستمشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى رحمة الله فانظر إلى أنسى لرحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي فرأوه أشبران لظلوا بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من نؤمن باياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشأيبا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 كذلك كانوا يؤفدون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لذلتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث, فهذا يوم البعث ولكنكم همتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعزمون فيومئذ لا ولا هم يستعثمون ولقد ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إِلَّا مبطلون كذلك يطبع اللَّهُ على قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إِنَّ وعد الله حفظ. ولا يصنع خفنك الذين لا يوقنون